بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بل قادرين على ان نسوي بنانه بل يريد ال يسالون يفجر اماما يسالون ايانا يوم القيامه فاذا فرق البصر وخسف القمر وجمعت الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ اين المفر كلا لا وذر الى ربك يومئذ المستقر ينبئ الانسان لسان يومئذ بما قدم واخر بل الانسان على نفسه بصيرا ولو القى معذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم مَا إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاظِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ تظن أن يفعل بها فاقرة ووجوه يوم الذين باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق 129. ولغت التراقية وكيل من راق 120. وظن أنه الفراق 121. والتفت الساق بالساق 122. إلى ربك يومئذ المساق 123. فلا صدق ولا صلى 124. ولكن كذب وتولى ثم ذهبين أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان وإن يترك سدا ألم يكن طفة من من يمنى